العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لإن شكرتم لأزيدنكم ولَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لشَدِيدٌ وَقَالَ مُوسَى إِن تَكْفُرُ أَن تُمْ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنيٌ حَميدٌ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 قالت لهم عُرُسُلُهُم إنَّنَحنُ إِلاَّ بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُ وَعْلَمَ من يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ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 ولا نسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقام وخف وعيد واستفتح وخف كل جبار العنيد من وراه جهنم ويسقى من ما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 قلت متّعو فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيم الصلاة ويُنفق مِمَّا رزقناهم سرّاً وعلانية ويُنفق مِمَّ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 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَجَنُبْنِي وَبَنِي أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضَللنَا كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّبَعَ عَنِّي فَإِنَّهُ مِنِّي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 ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مبطعين مقنع رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخذنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل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 وَقَادَ مَكْرُهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لَتَزُولُ مِنْهُ الْجِبَالُ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ يَرْسُلُ لَكُم رَسُولًا إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ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 لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهُ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ